ثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا قالق الذين من دونه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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لبَنِي وَوَيَعْذُرُوا يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يَا بُنِيَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَبَصِّنَ الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُمْ وَهَنَّ عَلَى وَهَن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 صوتك إن أَنكَرَ رَالْأصوات لصوت الحمير ألم تَرَ أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 19. وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره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 وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِعْدُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ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 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرْرُ إِنَّ اللَّهَ يُدَاعِي الْمُسَاعِدَ وَيُنَزِّلُ الْغَيْبَ